ودلت الفطره والادله على امتناع مثله وشبهه موصوفا ربي بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منذها عن الشبيه والنقائص والمثال لا اله غيره ولا شيء يعجزه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة أحق من عبد وأعظم من ذكر لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه لن يطاع إلا بعلمه ولن يعصى إلا بحلمه يطاع فتشكر يا ربنا وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت ربنا دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الاجال ونسخت الاثار القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه نحمدك حمدا يليق بجلالك لا نثني به ثناء زن... عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المرتضى وعلى عبد الله المجتبى وكل دعوى من النبوة بعده فغير وهوى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله السيره النبويه دوحه ظلالها وارفه وانسامها رقراقه وشذاها طيب وعبيرها فواح وذكرياتها شجنه ومواقفها قويه لانها تمثل حياه اعظم رجل وافضل انسان مشى على ظهر البسيطة اثره على الانسانيه بالغ وتعاليمه على البشريه سابغه والكل يدين له ملعت معاثره الافاق وملعت اخلاقه الدنيا اقتبس منه المقتبسون وصنع من تعاليمه اعداؤنا مجتمعاتهم فاقاموها على بعض الحقوق التي بينها وعلى بعض القيم والعداله التي ارساها عاش حياه متجردا لله مخلصا لرسالته رسول الله حقا ونبي الله صدقا السراج المنير الداعي إلى الله البشير النذير رسول الإسلام وإمام المتقين وقائد الأنبياء والمرسلين إن الحديث عنه يعتبر حديث عن الأخلاق وعن المبادئ والقيم التي ارساها عاش حياه طويله لم يعش لنفسه ابدا صبر على الذين اذوه الذين من اهله ومن غيره عاش حياه جلدا فقيرا مسكينا متواضعا زاهدا اماما وقدوه وان العمالقه واهل الفكر والسياسه والعالمين يقفون أقزاما أمامه صلى الله عليه وسلم ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت أحمد لي نبيا حسبك بالقرآن يرفعه ويعليه ويسمو بقدره ويعلو بدرجته ورتبته ولن يستطيع احد من العالمين مهما اوتي بيانا وفصاحه وبلاغه وشعرا ان يصف اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يصف حياته وان يصف مكانته وان يصف منزلته فها هو القران ينادي ربنا سبحانه فيه الانبياء بأعلامهم المجردة وأسمائهم المحضة يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا نوح اهبط ببركات منا وسلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا زكريا إني إن يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا موسى أقبل ولا تخف يا عيسى إني متوفيك ورافعك الي ولكن لك لن تجد في القرآن كله يا محمد إنما ستجد الرتبه والوظيفة والتسمية بالرسالة إعلاء لقدره ورفعة لشأنه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إنه الحديث عن الردبة والدرجة يناديه الله بالوظيفه و و ويحدث عنه بالرساله والنبوه اكراما لشانه واعلاء لمنزلته وفوق هذا كله يقول الله عنه ورفعنا لك ذكرك رفع الله ذكره في العالمين فلا تجد رساله مؤثره ولا وسما مذاعا ولا قيما مرساه حتى الاعداء إن بعض الشركات أقامت مس... أقامت سؤالا واحصاء واستفتاء عشوائيا على مستوى العالم أكثر الناس تاثيرا فإذا بالمسيح ثلاث في المئة يقولون أن المسيح عليه السلام من أكثر الشخصيات تاثيرا وتسعة في المئة يقولون بأنه موسى وأربعة في المئة يقولون أنه إفلاطون وستة وثمان في المئة يقولون أنه محمد بن عبد الله إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينكر فضله ولا يعرض عن عن مناقبه إلا جاحد ولذلك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك كم من مؤذن يشق عنان السماء في اليوم والليلة خمس مرات عبر المآذن والمنائل في انحاء الدنيا وبقاع الأرض المختلفة تشق عدان السماء والهواء أشهد أن محمد رسول الله كم من إمام خطوة ومتحدث يبتدر حديثه ويبدأ كلامه بالسماء على الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله كم من مسلم يسمع اسمه يصلي عليه باكيا في الهند وفي الصين وفي افريقيا لا تربطهم به صلة وليس بينهم, بينهم وبينه وشيدا وبعض الناس عبادته عبادته أن يصلي على رسول الله وأنعم بها من عبادة واجل بها من ذكر أن تكون كل عبادتك وكل أذكارك صلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهذا قوله ورفعنا لك ذكرك أغر عليه من النبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا نادى في خمس مؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى وإصراجا مستنيرا يلوه كما لاح الصقيل المهند صلى الله عليه وسلم وإن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم جذيرة بالدراسة والتوقف والأناد ليتستفيد الأمة فحياته كتاب مفتوح وجامعة قائمة كل مفردات الحياة التي عاشها كيف كان يعامل المساكين مدرسه كيف كان يعامل زوجه مدرسه كيف كان يربي ويعلم اصحابه مدرسه كيف كان يجاهد وفي جهاده برحمه لا تقتل شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعه ولا امراه ولا طفلا صغيرا حتى في قتاله مدرسه انه يحتاج كل مسلم ان يقتبس منه صلى الله عليه وسلم كيف كان حكمه وتدبير امر الدوله وسياسه الامه كيف كانت اخلاقه في كل جوانب الحياه انها مدرسه جديره بان تقرا وينبغي الا تنقطع السيره من حياه المسلم وفي مساجد الناس ليست في الربيع كما يفعل بعض الناس يذكرونه ويفعلون موالد يقيمونها يزعمون ويقولون أنهم يحتفلون به صلى الله عليه وسلم أما السلوك والأخلاق والممارسة والاسواق والأعمال والأبناء والتربية والصلوات والمناسك والشعائر والشرائع والقيم والمبادئ والممارسة والقانون والمناهج والإعلام كل ذلك عن رسول الله بعيد وإنهم يقنعون أنفسهم زورا وبهتانا أنهم لمجرد أن يحتفلوا يوم القفلة فيجتمع الرجال والنساء في ميدان فيه الضجيج والغبار وفيه الفرق والطبل حتى ولو أتى رسول الله إلى المولد إلى أي خيمة ينتمي في هذه الخيم أين سيدخل مع هؤلاء لا ولكن هؤلاء سيغضبون إن تعاليم رسول الله تدعو إلى وحدة في الشعائر والأذكار والأوراد والعبادة والطريق والمنهج والسنة والاتباع وليس الابتداء إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون حاضرة في قلوبنا ومجداننا حبا وفي جوارحنا طاعة وانقياده وفي أخلاقنا سلوكا وممارسة وإلا فانظر إلى حياته صلى الله عليه وسلم عن أي, عن أي الأخلاق أتكلم رفقه ورحمته وتواضعه وحكمته وعدله وصبره وجهده عن اي شيء اتحدث عن قول انس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط ولا لشيء فعلته لما ف... ولا لشيء فعلته فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا وما مسست ذباجا ولا حريغا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم بل أمه تقول كنت أسلت العرق من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلت العرق وتأخذه وتضعه في قارورة الطيب ليطيب الطيب والمسك كان عرقه صلى الله عليه وسلم طيبا ومسكا حاشا للناس ولم يعيش لنفسه أبدا ولو أراد الذهب والمال والملك والرفعه من الدنيا والجاه والخدم والحجب لكان ذلك له لكنه يرقد على شجره فياتي غورس ابن الحارث ياخذ السيف وسيفه عليه الصلاه والسلام معلق ينتبه النبي عليه الصلاه والسلام ويقف على طوله يقول يا محمد اتزعم انك نبي من يمنعني منك قال يمنعني منك رب العباد فسقط السيف من غورف اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني قال كن يا محمد خيرا مني قال امضي الى شانك انه عاش حياة كل مفرداتها نفسه ونبضه يقوم على الاخلاق حتى هو في مكه يضطهد ويعذب وفي الشعب يحاصر ثلاث سنوات يوضع السلى على ظهره يخنق وعفر وجهه بالتراب يرى أصحابه يموتون صبرا صبرا صبرا جميلا يجد امراه العجوز كما قص ذلك الحكيم الترمذي في الشمائل المحمدية تحمل كيس سويق كيس دقيق قال أحمل عنك يا خالة ويا لا تعرفه حمل عنها كيس السويق لا يريد أجرا ولا يريد سمعة ثم اوصلها إلى الباب قالت يا بني قبل أن تمضي إن هذه الأخلاق لم أرها في هذه الديار بالله يا بني اني اريد ان اهديك قال لا حاجه لي قالت ولو كانت الهديه نصيحه قال نعم قولي قالت سمعنا ان في مكه رجل اسمه محمد سبع عن قومه وقيل انه يسحر العقول فلا تسمع اليه واذا وجدته في مجلس فلا تجلس وإذا وجدته في طريق فغير له الطريق قال أنا محمد يا خالة قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله كان عليه الصلاة والسلام يعامل الناس بأخلاق كريمة كان رفيقا حتى بالأطفال يحمل الحسن ابن علي يرقد على ظهره ويحمل الحسن على بطن قدميه على بطن قدميه يرفعه وينزله وهو يغني له قائلا حذق ترقى عين بق حذق حذق الطفل إذا أراد أن يتعلم المشي يمشي حاذقا لا يمشي بسهولة ولا يرفع قدما إلا بعد أن يطمئن وبعد أن يضعها يحاول أن يرفع الأخرى خشية أن يقع هذا السلوك سلوك حاذق يقول له صلى الله عليه وسلم حذق ترق من الترقيه والرقي والرفعه اي ترقى رفعتك بقدمي ترقى عين بقه والبقه نوع من انواع الطيور دقيق العيون وكان كانني بيسلم يمازحه ويلاعبه صلى الله عليه وسلم عن اي اخلاقه اتحدث اذا راه رجل وخاف قال له حسبك انما انا بمراه كانت تاكل القديده بمكه كان عليه الصلاه والسلام متواضعا وما أحوجنا لأخلاقه كان إذا صافحه أحد لا ينزع يده حتى ينزعه الذي صافح وإذا ما ناداه أحد لا يلتفت إليه إلا بكلياته لا يلتفت إليه برأسه ولكن يلتفت إليه بكله وكان إذا تكلم في حضرة أحد لا يسكده حتى ولو اغرب في الحديث بمعنى بيتكلم يتكلم كلام فارغ وطلع من الموضوع ما بقول له دقيقة طلعت من الموضوع أنا, أنا ما فاضي كده يا أخي لو ما عندك موضوع زحف خلي واحد تاني يجي عنده موضوع ما كان عليه الصلاة والسلام يقاطعهم يأتي الاعرابي ويبول في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوه ولا تزلمه يعلمه هكذا كان عليه الصلاة والسلام أخلاقه وتعاليمه للناس هدى ولكن أين الأمة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الأمة من عدله يأتي زيد بن من احبار اليهود يريد من النبي عليه الصلاه والسلام مبلغا من المال يقول يا بني عبد المطلب انكم مطل يعني ناس مماثلين من جدك انتم ناس مماثلين فتهيج عمر رضي الله عنه تهيج عمر بالاخوان نشوف عمر رضي الله عنه قال بتهيج ده ما عمل مولد اجي زول يعمل مولد عمر البدحية اللي يرى صلم ده وممكن يقتل ما عمل لمولد اول مولد عمل في الامة عموا ميدان سموا ميدان المولد بعد النبي ستمية سنة النسر كانوا في ستمية سنة دين من الامام مالك وابو حنيفة واحمد والبخاري ومسلم وحسن البصري والتابعين والصحابة والمبشرين بالجنة ما كان بيحبه ما كان بعظمه ووالله ووالله ثم والله, والله المولد الذي أراه بعيني في الميادين يساعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الشباب والبنات وأن يخرجنا متمرجات ويحتكوا جميعا في المثال هذا يغضي رسول الله؟ هذه تعاليمه؟ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لماذا هذه السخرية والإزدراع؟ النوايا طيبة والمقاصد حسنة ولكن بهذه الطريقة وبأذي الكيفية معقول والله لو دخلت ميدان المولد انا لا أتمنى أن يكون مولدي أنا ما أتمنى يكون دم مولدي خليكم مولد خير البشر بهذه الطريقة والله المولد الفائد رأيت بأم عيني ذهبت لأنصح وأتكلم رأيت بأم عيني من انتصاق الرجال بالنساء في الابواب والضيق الشديد حتى سقطت سقط التوب تماما وهي تبحث عنه في غمره الزحام ولا تجده مولد من هذا أيعقل أن يكون هذا مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام أنا ابرئه ولا أخره ثم عمر رضي الله عنه لما تعيج أخذ السيف خاف زيد بن سعينة قال صلى الله عليه وسلم أنا وهو كنا إلى غير ذلك أحوك تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي تقول له اطلب حدك لكن بالراحه وانا تقول لي أدي الناس حقه ما تاخذ حق الناس يا عمر ليعطيه حقه امشي شيل من من الجهه الفلانيه ايه حقه وزده عشرين صاعا من تمر لانك روعته عشان الخوف الخشته دي مما انت شد السك تزيد بعد ما تدحبه أدوا عشرين صعب تعتمر بلدي الخوفه سبحان الله هكذا يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومه وأعداءه ينسح الدمع عن وجه. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يدخل مكة فاتحا وهم الذين عادوه يقول إذا فانتم الطلقاء يأتيه ملك الجبان يقول لو, لو شئت اطبقت عليهم الأخشبين يقول عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا كان عليه الصلاة والسلام في كل الأخلاق اماما لم يقل كما في الصحيحين لا قط أهدت إليه امرأة ثوبا نسجته بيدها حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري أتت بالثوب فلبس الثوب لأول مرة أول لبسه خرج على أصحابه رآها أحد الحاضرين قال يا رسول الله ثوبك ما اجمله ما ازينه ما احسنه امنحنيه الدين جلابيه دي جلابيه الدين اديني ليا رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه دنگ راسه ما تكلم معه دنگ راسه قال حتى نفضل المجلس الراجل مش السوق مده جلابيه مش السوق لما رجع الى البيت وجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلع الثوب وطواها وارسلها للرجل في بيته اجل لا الممكن اضاع جدا من الناس ما من الادب قضاع في البيت لفاها وارسل الراجل في بيته وهذا يبطل يستفاد منه فقها ان الهديه تهدى وتباع اما قول القائلين الهدية لا تهدا ولا تباع باطل ما في حاجة اسمها هدية لا تهدا ولا تباع بجلابية دولة هديه لفها أول لبس بس لفها وأرسلها للساعي الرجل في بيته الراجل ما شيل الجلابية فيه خارج بها اليوم الثاني جلابسة الصحاب امبارح شافوش حدا وليلة لابسة معناها الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه إياها قال له قال له أنت تعلم أن رسول الله لا يمنع محتاجا ولا يرد سائلا فلما سالته الثوب وهو فيه راغب قال الرجل وكان ذا فقه وبصيره الرجل ذاته عنده فهم قال ما سالته الثوب رغبه فيه ولكني سالته الثوب حتى يكون لي كفنا لانه مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسد النبي شعره والتفله وعرقه كله طاهر وكله مبارك تعيينا والرجل قال سهل ولكم كان الرجل صادقا رأيته يكفن في تلك السيار بالله رجل الممات ما كفنوا في, في الجلال بيده يا سبحان الله كيف كان عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه يقول جليل ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت أردت ما حصل زغ مني شاف مني ولا رآني إلا وتبسم وما حصل شاف لي إلا تبسم وكذلك قال عمر بن العاص قال حتى ظننت أني خير الناس عنده فسألته مرة قلت يا رسول الله أنا خير أم أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يجامل قال أبو بكر قال طيب أمكن أكون ملتين أنا خير أم عمر قال عمر قال أنا خير مع أم عثمان قال عثمان قال عمر فسكت ومذدت لو أني لم أسأله قال يا لك لم أسألت من الأول كان يود أن يعيش على أمل أنه أفضل الناس يعامل كل إنسان على أنه أفضل أنه أفضل الناس كان عليه الصلاة والسلام يقيم العدل ولا يجامل ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها من الذي قال كان شجاعا في الحروب يوم ان تخرص الألسنة وتنطق, وتنطق السيوف على منابر الرقاب يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كان عليه الصلاة والسلام زاهدا أما زهده ينام على الحصير حتى يؤثر على جنبه يقول له عمر يا رسول الله كسرى يتقلب على الحرير وق وقيصر ينام على فراش دفي وثير وانت تنام على الحصير قال أوفي شك يبنى الخطاب قال لا يا رسول الله أنت أولى بذلك منهم قال إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى ولم يشبع يومين من خبز شعير عليه الصلاة والسلام كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نارا كان يحب المساكين والقرب على الدين كان إذا مشى أبو هريره يقول كان يؤخرنا في الطريق فما وجد أحدا إلا سلم عليه حتى إذا لقي الصبيان وقف وسلم علي عليه ونحن نمضي ثم نلتفت إليه نقول أخرتنا يا رسول الله إن هذا سلوك ليس سلوك إنسان لا عمل له إنه يحمل هموم الأمة, الأمة على رأسه يحمل قضايا البشرية يحمل هموم النجاة للناس والهداية يحمل النور الإمام والحاكم والسلطان والقائد والمربي والأستاذ يحمل كل المعاني وبالرغم من ذلك كان يعيش هذه الحياة بمعانيها السامية إن عليه الصلاة والسلام في ما من خلق من الأخلاق إلا وهو إمامه والناس عليه عادة وتبع حدثني عن أي أخلاق أحدثك وعن أي اجتماء اكلمك وعن أي النعوت الجميله والصفات النبيلة أخبرك إذا كان هو إماما ويكفي من ذلك كله قول الباري في علاه وان نجل على خلق عظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش حياة ينبغي أن, أن كل واحد منا أن يدين له بالفضل أن يحبه حبا صادقا ولن تكون لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده ووالده والناس أجمعين قال عمر لأنت أحب إلي من كل الذي ذكرت إلا نفسي قال لم تؤمن يا عمر بكى عمر قال انت احب الي من حتى من نفسي قال الان امنت يا عمر ينبغي ان نجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا صادقا حقيقيا هذه اخلاقه هذه شمائله يمازح امراه عجوز كبير يقول لا يدخل الجنه عجوز يتحدث معها ولا ينطق الا حقا يجد زاهر بن حرام صحابي يلقاه واقف كده يجي ايه يضمه يمسك وهكذا وزاهر لا يراه يأخذ بيده يقول من هذا أطلقني في كان يأخذ الملدى زهجان فالتفت فإذا هو رسول الله فأصبح زاهد يلصق ظهره ببطل رسول الله إمعانا يحك ظهره في صدر النبي سلم فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد منا يهزر معه يقول الزلد للبيع قل بيشتري منه. يقول اذا تجدوني كاسدا يا رسول الله كان وذلك يعني كما قال أنس الراوي لأنه كان دميما شكله شيد وش ما بتقابل بالله بعد الرسول يمسكه بيوره زول وش ما بتقابل يقول لك ده ما اشوف خلقته ما يوريني وشه من بعيد لبعيد غادي غادي يرسل لي زول ما يقابلني أنا لما نشوفه بشمئذ ما غير كده تجي يهذر معه ويمسكه يمسكه ويمزع معه والله الملوك والرؤساء والوزراء والساسة والمفكرين والعلماء أقزام أمام أخلاق رسول الله أمام أدبه أمام خلقه أمام حيائه أمام زهده يا اخي رجل يملك الدنيا ويقول الدنيا دار من لا دار له الدنيا دار من لا دار له ويجمع لها عقل من لا عقل من لا عقل له البجم على الدنيا من لا عقل له يأتي يصلي بأصحابه يقول استوه والناس استوه والصلاة قيمة يقول مكانكم ثم يمضي إلى الدار إلى حجرة عائشة ثم يأتي سريعا ويصلي بهم وبعد الصلاة يقول لعلكم فزعتم لعلكم فزعتم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكرت أن في بيتي ستة دراهم فذهبت وأوصيت عائشة أن تنفقها على المساكين ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده أي أخلاق وأي أدب وأي عبادة يقف الليل يصلي تقول عائشة يقرأ آية لا يبرعها أبدا إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يرددها ولا يجاوزها حتى يؤذن الفجر يقيم أربع ساعات بآية يرددها خشية وعبادة والنبوة اصطفاء من بين الخلائق أجمعين ومن بين الرسل كلهم اختاره الله لختم الرسالة ثم جعله جعل دينه مهيمنا على كل الأديان إلى يوم القيامة وبالرغم من ذلك مضى إلى الله وترك الرساله باقية تحملها الأجيال ويدافع عنها العلماء ورثة الأنبياء إلى يوم الدين سبحان الله رسالة عجيمة يجمع الله له الأنبياء وهو حي في الدنيا من عالم البرزخ إبراهيم وآدم ونوح وموسى يقفون صفا خلفه يصلي بهم إماما وقدوة وهو خاتم الأنبياء واخرهم ولكنه أفضلهم على الإطلاق أفضل خلق الله يصل سجرة المنتهى يجاوز ويرى ربه ويخاطبه كفاحا يكلمه وجبريل يقول لو تقدمت خطوة لا إنها مكانة ورفعة ما بعدها رفعة ما ظن محمد بربه لو لقي الله هذه عنده عن أي شيء أتحدث أجد أن اللغة لا تسعفني وأن الحروف الثمانية والعشرين لا تسعني أحتاج إلى لغة غير لغتي وأحتاج إلى بيان افصح ولكني أعود إلى كتاب ربي فأقرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عميتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وأقرأ ولقد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لا في ضلال مبين أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أقواما من الرمم وأنت أحييت أقواما من العدم فالعلم فالعلم معجزة فالعلم نصر فإن اوتيت معجزة فابعث من الجهل أو ابعث من الرجم مسيطر الروم يبغي في رعيته وقيصر ومسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم في جهل أصمعني صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاء الله عنا خيرا ما جزى نبي عن امته نقر ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك كان بنا شفيقه وبامته رحيمة ادى الرساله ولقي الله وهو راض عنه فصلى الله عليه وسلم واستغفروا الله من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ان واجب الامه تجاه نبيها صلى الله عليه وسلم فيه كلام كثير ويحتاج إلى خطب القادمات فالذين آمنوا به الإيمان به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئك هم المفلحون حبه والدفاع عن سنته وإحيائها بعد الإماتة احترام وتقديس أوامره وطاعته في كل أمر من أمور حياتنا هو الاحتفال الحقيقي ابن مسعود يريد أن يأتي المسجد فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس والدرس في المسجد بعد صلاة الظهر أتى متاخرا قام أحد الناس داخل المسجد أزعج ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي قام أجلس سمع ابن مسعود وهو خارج المسجد أجلس فجلس في الظل وفيها جير الشمس وفي حر المدينة ورمضائها جلس والدرس مستمر حتى انتهى الدرس هو جالس ليس تنطعا ولا تشددا ليس غلوا ولا ولا تشددا في الدين جلس خرج الذين حضروا الدرس بعد فراغ الدرس قالوا يا ابن مسعود من أجلسك في هذا الحر تتصبب عرقا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول اجلس فجلست قالوا إنه لم يريدك أنت إنما قام أحد الناس بالمسجد قال لم يسمي وسمعت اذناي أباني سمعت أجلس وما قال يا فلان أسمع رسول الله يقول اجلس ولا أجلس وقاعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فوجد ابن مسعود يجلس ولا هو يتصبب أرقد قال يا أبا عبد الرحمن ما الذي اجلسك في هذا الحر قال سمعتك المسجد تقول اجلس فجلست قال يا أبا عبد الرحمن قم ولك الجنة قم ولك الجنة إنها طاعة عمياء وانقياد إيماني وتسليم كامل قم ولك الجنة وام حذيفه تجد طفلها الذي يلعب اطفالنا يلعبون ينبغي أن نعلمهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وأن, وأن نعلمهم سيرته عليه الصلاة والسلام وجد طفلها يلعب قالت يا حذيفه تعال واسمها سهيله بنت سهل يا حذيفه منذ متى وانت لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر مره شفت فيها النبي عليه الصلاه والسلام بارك بيتين الولد ما طول الوقت عصر قال منذ مغرب البارحه قالت لقد جفوت يا حذيفه اهان على نفسك لا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البارعه لعل قرآن النزل أو حكما قيل الحق به كانوا يحبون رسول الله أكثر من أبنائهم وبل من أنفسهم أثرت قريشا مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف فأجاب كلا لا سلمت من الرجاء ويصاب أنف محمد برعاة قالت يتمنى تكون مرتاح ورسوله كن محلك هنا بس ما نقتله قال والله ما أتمنى أكون في أهلي مرتاح ونفسهم يصيبه رعاة أو يصاب بشوكة قالت ألحق به حزيفة عمره ثماني سنوات كل واحد مننا يكون عنده ولد عمره ثمانية سنوات كثير مننا أبناء أكبر من هذا السن الخلوة مبنى والدياليغل الا في الاجازات وبنحب يخش الكليات الفاخره وينالوا الشهادات العاليه الطب والهندسه والاقتصاد والقانون والزراعه والعلوم نحبهم والاداب نريدهم هكذا دائما ترقه الطلاب في الخلاوه طلاب مساكين ما ما هم ناس هم ما هم الناس اللي جاء بهم في عشاء يقروا القرآن فشلوا في الحياة أو أهل مغد لقروا ودهم الخلاوي أحكذا انظوا إلى أم حذيفة كيف تتعامل مع فنذة كبدها وينظر حذيفة ويدرك صلاة والعشاء صلاة العشاء قائمة فيكبر ويصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصلاة أتى حذيفة يريد أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد سبيلا مع كبار السن احاطوا به ويحبونه أصحابه بحبه احاطوا به والولد مسكين منتظر والعشاء والوقت فات وبعد راجع أهله لما انتهوا جميعا قال أقبلت عليه لما راني تبسم وكان كأنما هو قطعة بدر إذا سر استنار وجهه فلما دنوت منه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأس حذيفة وقال لي جاءني جبريل الآن وأخبرني أن الله غفر لك ولأمك ولأهل بيتك يا حذيفة جبريل يتنزل من فوق السماوات ليغفرني حذيفة ولأهل بيته جميعا إن أردنا أن نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نتعامل معه من منطلق الجدية أما الطبول والرايات والأنوار وأكل حلاوة سمسمية لا يغني عنا شيئا لا يغني عنا شيء في زمان أمة يقتل فيها القادة تلو القادة كل يوم قتل أحمد ياسين والآن قتل الرنتيسي والأمة يمتعين ما, ما هو دورها إلى أي شيء تقوم وتذهب ينبغي تذهب في الأمور الجادة في الأمور التي فيها نفع للدين ولو كان في إقامة الموالد نفع للدين لبادر إليه سيد المرسلين وصحابته الصالحين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لقاموا بهذا الأمر وشدوا فيه إنهم رأوا أن المولد الحقيقي في حياته عليه الصلاة والسلام في دينه ولذلك المدينة ومكة كم فيها من الصحابة موته مية أربع وعشرين في صحابي المدينة ومكة ما يلحق ألف صحابي دفنوا فيها مية ثلاثة وعشرين ألف صحابي قبورهم غير معلومة ما معروفين في خراسان وفي إفريقيا وفي الهند وفي السند واللوار رأوا أن السنة الحقيقية والاحتفال الحقيقي في أن ينشروا دينه وأن يهزموا أعداء الملة لا أن يتراقصوا على طبول أو أن يستمعوا في ليلة وتكون هنالك عطلة بل العكس المولد الحقيقي في الإنتاج في الابتكار في العمل في انتصار الأمة في تقوية الاختصاص في تقوية القوانين واللوائح والنظم في ضبط الإنسان في استقامة الأخلاق في هداية البشرية أم تقولون أن الاحتفال بغير الطريقة التي سميتها وهي طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا ويتقبل يتقبل منا وإياكم أجمعين وان يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى وان ياخذ ربنا بنواصينا إلى البر والتقوى وان يحبب الينا الإيمان وان يزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وان يجعلنا وإياكم من الراشدين وأن يحشرنا ربنا نحن و... وإياكم أجمعين تحت لواء حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يسقينا من حوضه بيده الشريفة الكريمة الطاهرة شربه لا نرمأ بعدها أبدا وان يجعلنا من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نحبه ونحب أصحابه وهو قال المرء يحشر مع من احب اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم احسرنا في زمرته يا رب العالمين واجعلنا من أنصاره وجنده وأتباعه وحجبه المفلحين في الدنيا والآخرة وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويقام فيها الدين وتحكم فيها الشريعة وتعلى فيها السنة ويعز فيها الكتاب وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقل الصلاة